فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإنك كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوا أن بني إسرائيل مبوا أصدق ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا فمختلفوا حتى جاء إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبرك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله فتكون من الخاسرين